أعوذ الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كفى بالله حسيبا ما كثيرا وسبحوه مكرته وأصيلا هو You In the Yeah. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر الْمُؤْمِنِينَ وَدَعَ عَذَاهُمْ وَتَرَفْلْ عَلَى اللَّهِ وَتَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا Father, وتوكل على الله وكفى بالله ركيلا